ا うことに気づいてくれますか?」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 「今日も私たちはね موسوعه العذاب ر النابلسي و ا للعلوم ا ل ع ذ ا س ل ا ت ي ه و موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه موسوعه النابلسي ي للعلوم ه ه م س و د الاسلاميه في جهنم مثوى ت ك ب م و س ز ت ه م ل ا يمسهم ا ل س و ء و ل ا هم ي ح ز ن و م ا ل ا ك ل ش ي ء مقاليد السماوات و ا ل أ ر ض والذين كفروا ب آ ي ا ت الله اولئك هم الخاسرون قل افغير الله تنمو ولقد م و ح ي ي إ ل س و إ ع ى النابلسي للعلوم الاسلاميه ي